على ان يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد لكنه لا يريد شيئا بدون ثمن ولا يريد ان يحرج احدا وانما اشتراه من اليهودي عليه الصلاه والسلام واليهودي رفض ان يعطيه الشعير الا برهن والرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه رهنا الدرع والشاهد عندنا ومحل الاستدلال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لليهودي ما هو هذا الشعير أنت زرعته؟ أنت أخذته ربا؟ أنت سرقته؟ أنت غششت به إنسان؟ لا هو تعامل معه معاملة حلال فأنت مثلا إذا أردت التعامل مع من يتعامل بالحرام بطريقة حلال فلا ضير عليك كما لو أدى المكاتب نجومه فادى سيده تحريمه كما لو أدى المكاتب نجومه يعني أدينا الذي عليه المكاتب تقدم لنا بيانه هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له مقسطا يكون هذا الرقيق ملك لزيد زيد يبيع الرقيق على نفسه يقول كل شهر سلمني خمسمائة ريال مثلا وبعد كذا مدة أنت حر لوجه الله القيمة فإذا سلم الرقيق النجوم عتق السيد احضر له الرقيق المكاتب مبلغ من المال يسدد به ما يقول له من اين لك هذا المال ياخذه لانه ثمن وسواء كان هذا الرقيق اختلسه او سرقه او تعامل به معاملة حرام ما يضيره ما يضيره وله اخذه انما من باب الورع مثل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان له رقيق فكاتبه فأحضر له المتفق عليه فأكل منه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال ما سألتني عن هذا قال ما هو قال هذا رجل تعاملت معه بالجاهليه كهانه ادعيت له اني اعرف الكهانه فاعطاني هذا فلقيت فأعطاني هذا مقابل تكهني له فهو الذي اكلت منه فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصبعيه في حلقه وقاء كل ما في بطنه فقيل له يرحمك الله لما تصنع هذا بنفسك انت جاءك المال من طريق حلال ما عليك من الغلام كيف عمل قال لو لم تخرج اخر شيء فيه الا مع روحي لا اخرجتها لانه لا يريد رضي الله عنه ان يبقى في جوفه شيء فيه شبهه او حرام وهذا ليس بحرام على ابي بكر لكن فيه شبهه وابو بكر يتنزه عن هذا رضي الله عنه نعم فإن قبضوا السمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها إذا أوفاهم المدين بهذه الثمره التي أقروا أنها للبايع فلا يجوز لهم أخذ ما أقروا أنه للبايع فعليهم أن يردوها للبايع لأنهم أخذوا شيئا يعرفون أنه لا يحل لهم نعم وان قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لانهم انما اعترفوا له بالعين لا بالثمن اذا باعها الغريم باع هذه الثمره وسلم قيمتها وسدد الغرم من هذه القيمه لزمهم قبول هذه القيمه بخلاف العين التي يعرفون انها ليست له فلا يلزمهم قبولها نعم. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين إذا شهد الغرماء قالوا نشهد أن الرجل استعاد المبيع قبل التأبير فلمن تكون الثمرة للبائع ما دام استعاد العين قبل التأبير فتكون الثمره للبائع شهد الغرماء بهذا تقبل شهادتهم لانهم لا يجرون نفعا لانفسهم بل اقرارهم هذا وشهادتهم هذه قد تكون عليهم لانهم حرموا انفسهم من الاستيفاء بهذا الثمن فتقبل شهادتهم بشرط ان يكونوا ثقات ما قصدوا الاضرار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 يقول قلت نكون في الفصل مع الاصلح ففي اي شيء المقصود بالاصلح مثل ما مثلت واحد يقول نريد قطعه كم اذا قطعنا يقول نبيع علف بالف ريال هذه المزرعه الطويله العريضه نقطع هذا الزرع اللي فيها ونبيعه ونأخذ الألف مثلا يقول أحدهم الآخر يقول لا إذا بقيناه ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر بدل الألف قد يساوي خمسين ألف أو أكثر من ذلك إن الآن نبيعه علف وإذا بقيناه صار حب فاختلف فأيهما الأصلح للطرفين لا شك أن القيمة الأعلى أصبح للطرفين إن كان الغرماء فهم لإيصالهم حقوقهم الذي يطالبون بهذا وإن كان المدين فهو من أجل براءه ذمته فلا نوافق على قطعه وبيعه بألف مع أن بقاءه يساوي خمسين ألف لكن إذا كان قطعه بألف وبقاؤه ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر بألف وخمسمائة ريال نقول لا القطع إذن أو لا دام القطع من الآن يساوي ألف ولا ننتظر ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من أجل خمسمائة ريال لا ندري يصلح أو لا يصلح يقول السائل هل يجوز ان انوي اداء العمر عن والدة التي تعيش خارج البلاد ولن تستطيع المجيء في القريب اذا كانت لا تستطيع الوصول الى مكة فلا بأس ان تعتمر عنها لكن عليك ان تعلمها قبل ان تحرم بالعمره فما يصح ان تحرم عن الحي الا بعد علمه و كونه لا يستطيع الوصول الى مكه وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت يقول السائل أرى رجل ارضا لدي فهل يحق الاستغلالها وزراعتها فما حكم ذلك لا ما يجوز لك استغلالها ولا زراعتها لأن الأرض لمالكها الذي هو الراهن وثمرتها له فإذا اتفقتما على الأجرة أو نحو ذلك فلا بأس وأما أن تستغلها مقابل كونها رهن عندك فلا يصح إنما يصح فيما استغلاله مقابل نفعه مثل الدابة تركب يركبها المرتهن مقابل على فؤياها او يحلبها المرتهن مقابل على فؤياها اذا كان شيء مقابل شيء فلا بأس بهذا واما اذا كان مقابل الرهن فقط هي رهن عندك وانت اجرعها خمس ست اربع سنوات مثلا لا يصح هذا الا اذا احتسب لذلك اجره يقول ما حكم من احدث وهو يطوف الكعبه وهو في الشوط الثالث ماذا يفعل وكذلك في السعي اذا احدث وهو في الطواف فيجب عليه الخروج فاذا خرج يتوضا ويستأنف الطواف من اوله خروجا من الخلاف واما اذا احدث وهو يسعى فإن شاء خرج وتوضى وإن شاء استمر على سعيه وسعيه صحيح لأن السعي لا يشترط له طهارة وإنما الطهارة تشترط في الطواف فقط فلو أن المراه مثلا طافت وأكملت الطواف ثم حاضت قبل أن تسعى فلها أن تسعى وان كانت حائض تتخذ وقايه تمنع نزول الدم وتسعى لان السعي لا يشترط له طهاره يقول السائل او السائله هل يجوز دخول الحرم للحائض لغير الطواف يجوز لها الدخول من غير مكث تدخل مرورا فلا باس تدخل لقضاء حاجه لايصال شيء لرفقتها لاخذ شيء منهم لتكليمهم بامر ما تدخل وتقضي حاجتها ولا تجلس لا تمكث الحائض ولا النفس في المسجد اي مسجد سواء كان المسجد الحرام او غيره من المساجد يقول ما الفرق بين الزياده المنفصله والزياده المتصله الفرق واضح المنفصله منفصله على اسمها نمو منفصل مثلا باعه ناقه او بقره او شات حائل ثم حملت ووضعت ثم اراد استعادتها لفلس المشتري فيستعيدها بدون ولدها لأن ولدها زيادة منفصلة زيادة منفصلة باعه سيارة عجرها باجره استفاد منها مبالغ بالتأجير ثم أفلس المشتري قبل أن يسدد شيئا من الثمن له ان يستعيدها البائع بعينها ولا يطالب بشيء من الاجره لان الاجره زياده منفصله باعه عينا ناقه او بقره او شات مثلا هزيله ثم المشتري قام عليها وتحسنت حالها هذه الزيادة تعتبر منفصلة لا ما يمكن فصلها وبين سمنها وإنما هذه الزيادة متصلة وهكذا تقول السائلة امراه يخرج منها افرازات يفرزها الرحم وليست بالصفرة ولا الكدره فهل هذه تنقض الوضوء وهل يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة ام يجزئها سد المخرج بالقطن او ما شاكله الافرازات وما يخرج من المرأة انواع كثيرة لا تترك الصلاة إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط وما عداهما يجب أن تصلي هذه الإفرازات إذا لم تكن دم صريح هل تكون طاهرة لا كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس إلا الولد فهو نجس وغير المني فهو نجس وناقض للوضوء لكن لا يمنع من الصلاة. وهذه عليها إذا كان يحصل منها إفرازات عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها فإذا توضأت لهذه الصلاة بعد دخول وقتها تصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل حتى ولو خرج منها شيء ومثل هذا من به سلس البول ومثل هذا من لا تستمسك الريح معه تخرج بدون خياره مثلا نقول يتوضا بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل يقول لماذا تبقى الثمرة بعد الرد للدائم بلا أجرة أليس فيه ظلم لصاحب الأرض لا ما في ظلم لصاحب الأرض لأن الرجل زرع وحال زرعه كما تقدم لنا أنه زرع ملكه فإذا زرع وتوجه الزرع للثمر والفائدة نقول ارفع يدك لا مبقى إلى الحصاد أو الجذال ويبقى بدون أجرة لأن أصل وضعه وضع بحق والرجل البائع له الأرض فنعيد له الأرض والمنفعة فترة من الزمن باقية لصاحب العرق هذا الذي ليس بظالم يقول التكبير عند محاذاه الحجر الاسود هل في كل مره وهل في المره الاخيره نعم يكون التكبير بمحاذاه الحجر الاسود عند الطواف ثمان مرات يعني عند اول كل سبع كل شوط وعند نهايه الشوط الاخير لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كلما حاذ الحجر الاسود اشار اليه وكبر ان لم يستلمه او لم يقبله يقول هل هناك فضيله لرجب بصيام او صلاه او قيام ليل او غيرها من العبادات والجواب شهر رجب احد الاشهر الحرم الاربعه الاشهر الحرم كما قال الله جل وعلا منها اربعه حرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين هي شهر ذي القعده وشهر ذي الحجه وشهر المحرم ثلاثه متواليه ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان هذه هي الأشهر الحرم وكان محرم القتال فيها في الجاهلية وفي صدر الإسلام وكان المشركون يتلاعبون فيها فإذا رغبوا في القتال والحروب نقلوا تحريم المحرم إلى سفر وحلوا المحرم وحرموا سفر وهكذا ديدنهم يتلاعبون في الأحكام فمقتهم الله جل وعلا على هذا وجمهور العلماء على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم نسخ ويرى بعضهم بقاءه والأشهر الحرم الذي هو رجب واحد منها ليس له ميزة ولم يرد فيه فضيلة بصلاه أتى المبتدعه بصلاة الرغائب في رجب وهي بدعة محدثة ما وجدت إلا بعد في القرن الرابع الهجري في القرون الثلاثة المفضلة ما كانت تعرف في صلاة الرغائب في رجب وكذلك ذبيحة الرجبية نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين كما رواه ابو هريرة رضي الله عنه لا فرع ولا عتيرة والفرع هي ذبح اول ولد الناقة او الشات للطواغيت والعتيرة هي ذبيحة رجب ويقول ابن عباس رضي الله عنهما استأذنت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في العتيرة يعني ذبيحة رجب فقال أعترا كعتر الجاهلية من أحب منكم أن يذبح لله فيطعم ويتصدق فليفعل يعني إذا ذبح شيئا لوجه الله تبارك وتعالى ليأكل ويتصدق فلا حرج لكن لا يذبح على أنها عتيرة لرجب ولا يصلي صلاة خاصة برجب ولا يصوم صياما خاصا برجب وإنما ورد صيام الأشهر الحرم الباهلي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغيرت حاله فقال من الذي غير حالك قال ما أكلت طعاما بعدك إلا بليل يعني ما كان كان يسرد الصيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال له صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك فإذا كان المرء من عادته أن يصوم من الأشهر الحرم فنعم وأما أن يخصص رجب بصيام فلا من كان عادته يصوم الاثنين والخميس فيصومها في رجب وفي غيره من كان من عادته صيام الأيام البيض الثلاثة ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فيصومها في رجب وفي غيره من كان من عادته يصوم يوما ويفطر يوما فيصوم يوما ويفطر يوما في رجب وفي غيره اما تخصيص رجب بصيام الاثنين والخميس او تخصيص رجب بصيام ايام فيه باستمرار او تخصيص رجب بصيام ايام البيض في رجب فلا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام حث على الاخذ بالسنه والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فليحذر المسلم ان يعمل العمل يظن انه يتقرب به الى الله وهو يبعده عن الله تبارك وتعالى لان ما لم يكن من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يبعد عن الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين